ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وَمَن بلأه أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد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 وَم الحياجَُّ إَِّا لَعبُون وَلهُ وَلَجذَار ال لا خِرَة خَي للَِّرينَ يَتَّقونَ أَفَل تَعْقنون قدْنَعَمُ إه لا يَحجُن كََّذ يقونَ فَإِهم لا يكذذبونَك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 وَأُولُو حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ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 بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء واتنسون ما تشرفون ولقد أرسلنا إلى أمن منهم قبل كذا اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم لعلهم فلولا إذ جاء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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۖ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ۚ نُحْيِي بِهَا أَمْوَاتًا ۚ وَنُظْهِرُ بِهَا الْحَيَّ الْمَيِّتَ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرًا هَلْ يُخَلِقُ مِنْ وَم نُرُسل المُرسَلينَ إِللاا مُبَشرينَ وَمُ لِرين فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْح عَلَْهِم وَلاُمْ ي يَحْننون وَذينَ كَذَّبوا بآياتِ آَمَ السّهُمعَذاابُ بِمَا كانوا يَكسقُ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 وَأَنذِرِ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ لَا يَسْتَوُونَ مِنْ دُونِهِ ولي وَلَا شَفِيعٌ وَلَا شَفِيعٌ عَنْهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وجهه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 اِكَ الَّذِينَ أَرْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَسْحَرُونَ قُلْ أَنَا دَعْوَةٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كلم استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا العالمين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 عالم الغيب والشهادة وَهُوَ الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجذ المحسنين وزكيا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آباء ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِلَّا قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى هُدًى وَنُورًا وَهُدِّ لِلنَّاسِ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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَمَ الْقُرَىٰ وَلِتُنذِرَ أُمَمَ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَلِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُم على صَلَاتِهِم يُحَافِظُونَ وَمَنِ اخْتَلَقَ مِنَّا نَسْتَغْرِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ وَمَهْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي مَرَاسِلِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لَقَدْ ضَلَّ طَائِفَتَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قهوان ودانية وجنات من أعناب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 أَذًا أَكُن بَصَائِرَ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُهَا لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفست وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروهيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله, الله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 ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت قَالَ قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.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 ذَلِكَ أَنَّمْ يَكُنَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ فَرَدُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يَشَاءُ يُهْلِكُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآثِمُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا لَرَأَ مِنَ الْحَرْطِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وَمَا كان لله فهو يصل إلى شركائهم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَصَّوْكُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ الله عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 وَمِنَ الأَنَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإذر اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم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 اي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم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 وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ إِلَّا أَن يَهْدِيَ اللَّهُ قَوْمًا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 أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أغلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها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 لِيَغْلُنَ وَكُم فِيمَا أَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم